أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما ان تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن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 بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك اهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة بعد ما جاءتهم البينات فاعفونا عن ذلك وآتينا موسى مبينا ورفعنا وعوفهم الطور بميتاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميتاقا غليظا